وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن احتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام دروس وعبر من الأحداث الجارية أيها الأحبة الكرام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة هذه الكلمات التي تجسد لنا حقيقة ما يجري الآن في عالمنا الإسلامي وخاصة في مصر الظلم هذه عاقبة والظالمين لهم يوم لا بد أن يسقطوا فيه تحت الأقدام فالذي يجري الآن في بلادنا إنما هو عاقبة للظلم الذي جرى الظلم الذي حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه فقال سبحانه في, حديثه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم على نفسه سبحانه مع أنه هو الخالق الذي يفعل ما شاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ومع ذلك من عدله وحكمته أن حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم بين العباد وأمر العباد بالعب بل وتواعد ربنا جل وعلا أنه يعجل العقوبة لكل ظالم في الدنيا قبل الآخرة الله جل وعلا يهمل الظالم كم من ظلمه أم الله والله العظيم وأنت تتالع الأخبار ساعة بساعة لا أقول يوما بيوم فهي متغيرة ساعة بساعة والله يكاد الإنسان أن يبكي حينما ترى أناسا يسقطون الآن تحت الأقدار مع أنهم كانوا من عشرين يوم فقط كانوا يتحكمون في رقاب العباد هذا المجرم الذي, الذي احتكر السوق المصري كله ومص بما أننا جميعا طره الآن يحاكم زليل خائف مرعوب حينها نقرأ قول الله الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء كل شيء قدير أولا نابد أن نعلم أن الملك الحق هو الله وأن المتصرف في شؤون هذا الكون هو الله الذي يحدث الآن إنما هو بتقدير الله سبحانه ومن تعجيل الله عز وجل العقوبة للظلم قال صلى الله عليه وسلم إثنان يعجلهم الله في الدنيا يعني هناك ذنبين من الزنوب يعجل الله عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة قال عليه الصلاة والسلام البغيو أي الظلم والعقوب لابد من تعجيل العقوبة للظالم ليكون عبرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت حتى إذا أخذ هذا الظالم لم يفلت هذه سنة الله جل وعلا في خلقه كل يوم هو في شأن يعز أقواما ويزل آخرين يغني أقواما ويفقر آخرين يدعل ما يشاء يقيم دولة ويزيل دولة كل يوم هو في شحن سبحانه والله الذي لا إله غيره لم يكن أحد على ظهر الأرض يتوقع ما نعيش فيه اليوم قبل عشرين يوما ولا في الأحلام لم يكن أحد يتوقع هذا لكن هذا أيضا لتعلموا أن الله يبدل من حال إلى حال في غمضة عين وانتباهتها يبدل الله الأمور يبدل الله عز وجل الأمر الإعلام الإعلام الكذاب المنافق الذي كان يمدح أقواما منذ عشرين يوم فقط ويرفعهم كأسف منذ أربعة عشر قرن ولكن الناس تذكره الآن بالخير لأنه كان عادلا الحجاز ابن يوسف السقف مات أيضا مات وذهب منذ عشرات ومئات السنين لكن إلى الآن الناس تذكره باللعنات بقي ظلم أما عمر بقي عدله فلا يبقى إلا العمل ولا تصورن ظالم أن الدنيا ستدوم له والله عجب من العجب حينما نطابع التاريخ الإسلامي نجد العجب العجاب حينما نقرأ في التاريخ الحديث في الستينات كان هناك رجل يسمى حمز البسيوني وكان هذا الرجل قائدا للسجن الحربي وحينما قامت الهجمة على العلماء على علماء الأزهر وعلماء أهل السنة وفتحت لهم السجون والمعتقلات وكان العلماء يذكرون هؤلاء بالله فكان يقوم هذا المجرم في السجن الحربي ويقول والله لو نزل الله من سمائه لحبسته معكم في الزنزان رقم حضار يعتبر كل ظالم من الظلم الصغار اللي واكل مرسخته من تظالم برضه اللي واكل حقه هو المرتشي الظالم الذي ينهب أمال الناس اعتبر الكبار يتساقطون فرد الحق إلى أهله قبل أن يعجل الله عز وجل لك العقوبة هذا الرجل الله عز وجل أمهله إلى صبيحة يوم عيد الأضحى وبينما هو يركب سيارته في الساعة السادسة صباحا التاريخ يشهد بهذا لكننا ننسى بينما هو يركب سيارته إذ اصطدمت سيارته بشاحنة نقل كبيرة تحمل أسياق الحديد فقدر الله جل وعلا أن يدخل سيخ من أسياق الحديد في رقبته ويخرج من الناحية الأخرى وظل المجرم يخور إلى آخر النهار ولم يستطع الأطباء إخراج الحديدة إلا بعدما فصلوا الرأس عن الجسد فمن الذي حبس من؟ من الذي حبس من؟ أمل الله عز وجل له وأمهله لكن أخذه أخذ عزيز مقتدر وصدق الله إذ يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال جل وعلا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وقال جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه وقال جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا الظلم الدولة البرمكية أنتي كان آخر قادتها يعيس في الأرض فسادا فلما سقطت دولته وصلت الله عليه من ينتقم منه جاء بخالد بن برمك القائد العام للدولة وحبس في سجن مع كل أفراد أسرته ومعه ولده فلما وضعت القيود في أيديهم ووضعوا في السجن بكى ولده وقال لأبيه الحاكم الذي كانت تسلط الأضواء عليه قال يا أبتي بعد الملك والنعيم والسلطان نصير إلى القيد والأغلال والسجن والحبس فنظر إليه والده الذي أفاق بعد فوات الأوان وقال يا ولدي إنها دعوات المظلومين إنها دعوات المظلومين لعلها دعوة مظلوم صعبت إلى الله جل وعلا بليل وقلنا عنها لم يغفل عنها الله لم يغفل عنها الله ولا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالم فيه الأبصار مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفيدتهم هواء يوم للظلمة إن هذا الذي يجري والله يوم من أيام الله وذكرهم بأيام الله لكن ينبغي أن نعتبر لا ينبغي أن نفوت الأحداث هكذا دون عبرة وأن تلاحى في سماع الأخبار فقط ألف يعتبر يا عباد الله وليعتبر كل ظالم من الذي كان تصور منذ عشرين يوما أن يحبث طاغوت كبير من أمثال أحمد عز هذا المجرد الذي احتكر السوق لسنوات طويلة حتى أفلس الناس بسببه كم خرب من بيوت كم ظلم من أناس كم أغلق من شركات لغيره كم أضاع من مصالح للناس أين هو اليوم إنها عاقبة الظالمين وزير الداخلية السابق المجرم تصور أن وزير داخلية في بلد يدعي أنه يحترم القانون ينشئ عصابة كاملة من البلطجية ليصلفهم على الناس بطريقة غريبة عجيبة حتى أنه كان يمارس البلطجة على سلطان الدولة 14 سنة من الظلم والقام والاستبداد حتى ظن أنه رب الناس الأعلى حتى ظن ذلك كم كنا نقرأ من أخبار أن رئيس الدولة كان عاجزا عن إقالته كم كنا نقرأ من أخبار عن هذا أين هو اليوم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ اللَّهَ يُمْلِي لِلْظَالِمِ إِمْلَاءُ اللَّهِ عَزَّاجَلَّ للظالمين هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض بطريقة غريمة نحن نسمع أرقام الله نعجز عن قراءتها لما تسمع عن رجل صرق من أراضي الدونة خمسمائة ألف فداد. حجمهم إيه لابد من عقوبة للظلمة لأن الله جنة وعلا هو الحكم العقل الذي لا يلز واعلم أن الذي يجري فسببه في المقام الأول دعوات المظلومين قال صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب إلى كل من ظلم إلى كل من أكل أخته في المراس إلى كل من سرق شجرا من الأرض من أرض جارح إلى كل من سرق مترا من الأرض من طريق الناس إلى كل من ظلم أفيقوا أيها الناس اعتبر بما يجري من حولك الظلم له نهاية وله آقبة فيجب أن نعتبر وأن نرأوه حينما طرى رئيس دولة رئيس دولة كان يقودها بالظلم والاستبدات وبحكم عسكري لا يستطيع أن يصرف الآن سؤون نفسه والله العظيم عجب لما حصل ما حصل في تونس انظر إلى عاقبة الظلمة رئيس تونس كان صديقا شخصيا لرئيس فرنسا وكان يعتز بصداقته لما صار عليه شعبه ظن أنهم سيرسلون إليه قوات تسانده انظر إلى الظلمة ظن ذلك ولكن مع ذلك شاء الله وقدر أن يكتب عليه الذلة والمهانة فخرج هذا الرجل وطار بطائرته إلى فرنسا عند أصحابه وأصبقائه فرفضوا استقباله رفضوا استقباله والله عبره بعدما كانوا أصدقاء وصدق الله وصدق الله عز وجل إذ يقول وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُوا الْنَّارِ ذهب إلى أصحابه فرفضوا استقباله وفرضوه بعدما آخذوا المصلحة المرجوة من ورائه يذكر في التاريخ أن بعض الملوك طلب من بعض المهندسين أن يبني له ويشيد له قصرا كبيرا فلما بنى له قصرا عظيما ودعي الناس لرؤية هذا القصر الكبير خل المهندس بالملك وقال له أيها الملك أتنظر إلى هذا القصر قال نعم قال إن فيه موضع لبنة طوب يعني في الجدار بتاعه إن فيه موضع لبنة لو غدمت هذه اللبنة لهدم القصر كله فقال له الملك هل يعرفها غيرك قال لا فأمر بقتله فأمر بقتله ولا تركه إلى الذين ظلموا ولا تركه إلى الذين ظلموا فتمسقهم النار طبعا هذه عاقبة الظالمين في الدنيا فما ظنك بالآخرة بل الساعة موعدهم الساعة وما أدراك ما يوم القيامة والساعة أربى وأطم ما ينتظر الظلمة عند الله جل وعلا في الآخرة أشد وأعظم وأشد نكالا للظالمين المجرمين الذين عذبوا الناس في الدنيا الذين قهروا الناس في الدنيا قالت عائشة رضي الله عنها لما فألت عن معاوية بن أبي سفيان وعن عدله رضي الله عنه قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشد عليهم فشدد عليه اللهم شد على الظالمين وانتقم منهم وأرن فيهم آية هذا البلد الذي يعيش تحت خط الفقر الرئيس الأمريكي ريجان السابق أو الأسبق سألته يوما مزيع أو مزيع وقال له ما أعجب شيء تراه في حياتك قال قال ولما ما معنى يعني قال إن بلدا يصرق من مئات السنين وما زال فيه خير بلد يصرق مصر صرح منذ عام واحد وزير البترول وقال بأن منجم السكري منجم الذهب الذي وجدوه في مصر قريبا من البحر الأحمر هذا المنجم وحده سيدخل مصر بعد عشرة أعوام ضمن العشر دول الكبرى المصدرة للذهب في العالم أين هو؟ أين الخير؟ حينما تسمع أن رجلا واحدا سرق من أموال الأمة ستين مليار ستين مليار رجل عنده خمسة واربعين سنة أحمد عزي ستين مليار وحده وحده إمال اللي بقاله سبعين سنة ده سرق إيه وبعض الناس عايزة صحح معلومة يقول لك فلان ده سرق وشبع خلاص كفاية أقول لك لا النبي ألغر كده قال عليه الصلاة والسلام إثنان لا يشبعان إثنان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم ما اللي بيأكل الحرام ده بقى معه خمسين مليار ده هو عامل زي المية الملحة كل ما يشرب يعتش أكتر يقول لك يبقوا ستين يبقوا ميت مليار هو ميت مليار دول ده انت ما تعرفش تعدهم لولا آلات العبد الحديثة لما عجد لا عجد أي واحد عن عبدهم لو أكلهم أكلا هكذا حتى يموت ما استطاع أن يفنيهم ولكن كما قال النبي طالب الدنيا لا يشبع طالب الدنيا وآكل الحرام كأنما يشرب من ماء مالح لا يشبع ولكن سبحان الله العظيم شاء الله عز وجل أن يرينا آية وأن يرينا عبرة في هؤلاء الظلمة الذين قهروا الناس وعذبوا الناس ولعذاب الآخرة أشد قال, قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا أشد الناس عذابا كثيرا ما كنت أقول في خطبي كثيرا ما كنت أقول وأنصح الذين يؤذون الناس ويعذبون الناس فإذا قلت لهم إيه الله قال أنا عبد المأمور ماذا أصنع والله لا عزو لك لا عزو لك أن تنتهك حرمة بيت أو أن تنتهك حرمة إنسان لتقول أنا عبد المأمور خليه انفعك لم ينفعت أمام الله تبارك وتعالى أشد الناس عذاباً عند الله الذين يعذبون الناس في الدنيا ليه بتضربوا؟ ليه بتسحلوا على وجهه؟ لماذا تغمضوا أو تكمموا عينيه وتتركه بالليال الطويلة في الغرف المظلمة؟ الذين يعذبون الناس في الدنيا هم أشد الناس عذاباً عند الله جل وعلا بل واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأحاديث صحيحة فلا أذكر حديثا ضعيفا قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس يوم القيامة عذابا إمام جائر سلطان جائر إمام جائر هذا أشد الناس عذابا يوم القيامة لأنه ظلم ظلم الناس وظلم أمته وظلم نفسه ابتداء كل هذا عن الظلم الذي ظلموه للناس فما ظنكم بالذين حاربوا الإسلام حاربوا المسلمين وساعدوا على حصار المسلمين في فلسطين ما ظنكم بالذين كانوا يقتلون الدعوة إلى الله ما ظنكم بالذين قتلوا الأظهر الشريف الذين قتلوه وحيدوه وضموه إلى سلطان الدولة بعد أن كان سلطة وحدة بعد أن كان منارة تنير للعالم الطريق وطريق الهداية ما ظنكم بعقوبة هؤلاء الذين اعتدوا على قلعة العلم وإنا لله وإنا إليه رجعون وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والسناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صاحب الخلق الجميل اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام هناك أمور يجب أن ننتبه لها نحن أمة مسلمة نعيش في بلد مسلم دينه الإسلام غويته الإسلام وأحب أن أقول لكم إن الإسلام دين وجنيا والإسلام لا يعرف ما يسمى بالعلمانية أو الديمقراطية والناس فهم الديمقراطية غلط الناس فهم الديمقراطية يعني حرية نحن مع الحرية لكن لسنا مع الديمقراطية لأن الديمقراطية تدين عند أهلها لا يتسع الوقت لتفصيل هذا ولكن أريد فقط أن أقول التغيير الذي نريد أن يكون تغييرا إلى الأصلح وإلى الأفضل وليس إلى الأسوأ نعم نريد التغيير ونريد أن يزول الظلمة المستبدين المجرمين الذين لعبوا بمكدرات هذه الأمة والذين مصوا دماء شعوبهم والذين ظلموا الناس نريد زوالهم لكن لا نريد أن نخدع بأن نأتي بمن هم أسوأ منهم أن نأتي تربوا في أحضان الغرب تربوا في أمريكا أو في أوروبا لكننا شعب مسلم الذي ينبغي أن نكون على رعي به أنه واجب على كل مسلم أن يطالب أن الذي يحكمه هو الإسلام وشرع الإسلام وشريعة الإسلام كانوا قديما منذ شهور قليلة يزايدون على المسلمين بعد أحداث الكنيسة التي وقعت في الأسكندرية اتهموا المسلمين أنهم وراء قتل أهل الذنة من المستأمنين الذين يحميهم أهل الإسلام الذين لم يروا من أهل الإسلام خرج علينا من يقول أن المسلمين هم السبب وطبعا ده كان تصلح لوزير الداخلية أن المسلمين وبعض الجماعات الإسلامية هي التي قامت بهذا فلما خرجت الحقائق عرف الناس أنه كان من وراء هذا طيب نحن نقول الحكومة والشرطة والأمن لا وجود لهم في الشارع منذ خمسة عشر يوما انسحبوا جميعا من كل مدن نصر ومن كل بلادها فهل حصل اعتداء واحد على كنيسة من الكنائس لما غاب الأمن غاب الأمن من كل مكان وانسحبت الشرطة من كل مكان حتى من أمام الكنائس ووقف المسلمون ووقف المسلمون من اللجان الشعبية لحماية ممتلكات المسلمين والنصارى وقف وقف المسلمون لحماية الكنائس من البلطجية وقف المسلمون الذين اتهموا بالإرهاب والتهموا بالتطرف لحماية بيوت النصارى كانوا يقفون جنبا إلى جنب لحماية الكل <تصفيق> أنا أسأل لكي تعرفوا أن الإسلام ونحن شعب متدين لا يرضى بغير الإسلام نحن لن نرضى بغير الإسلام بديلة نعم نعتقد أن النصار كفار لأنهم لا يؤمنون بدين الإسلام نعتقد هذا والقرآن مصرح بهذا لكن ليس معنى أنهم كفار أنه يجوز لنا أن نعتدي عليهم بل إن الله أمرنا أمرنا أن نحسن إليهم فقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم المسلمون يعرفون هذا فوقفوا لحماية المسلمين وغير المسلمين ولحماية المساجد ولحماية الكنائس لأن المساجد للمسلمين الكنائس لأهل الزمة الذين يعيشون في حماية المسلمين وفي سلطان المسلمين فلماذا يخاف من يخاف من الإسلام على مدار 14 قر ومصر يحكمها الإسلام تحكم بالإسلام وبشريعة الإسلام الاسلام فلم يعتدى على كنيسة ولم يكسر صليب أنا أقولها لكم بصراحة نعم نحن لا نحب دين النصارى ولا يجوز لنا أن نشاركهم في شيء من شعائر دينهم ولكن لا يجوز لنا في نفس الوقت أن نعتدي عليهم أو أن نسيئ إليهم أو أن نظلمهم بل يجب علينا أن نعطيهم حقوقهم كاملة غير منفوصة وأن نحسن إليهم في الوقت الذي نحن لا نحبهم فيه لا نحب دينهم لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريك هذا ديننا وهذا اعتقادنا وصدق النبي إذ يقول ما من واحد من هذه الأمة ما من واحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا يموت يوم يموت وهو كافر بما جئت به إلا كان من أصحاب النار والحديث صحيح مسلم فهذا ديننا وهذه عقيدتنا وفي نفس الوقت هذه أخلاقنا لا نسيء إلى أحد لا نسيء إلى أحد فالحمد لله ظهر الحق الآن نظر من الذي حمى غير المسلمين هم أهل الإسلام فلا يزيدن أحد علينا ولا على ديننا لقد وقف ابناء التيار الإسلامي حتى من الدعاء والمشايخ من الأزهريين بل ومن الجماعات الإسلامية الذين يرمون بالتشدد وقفوا يداً واحدة لحماية المسلمين وغير المسلمين وذلك انطلاقاً من تعاليم الإسلام وليس انطلاقاً من تعاليم الأمن الذي هارض وغاف فلابد أن نعرف هذا فأخيرا أقول نحن لم نرضى بغير الإسلام مديلا فواجبك أن تعرف هذا حتى لا تُهدع بفلان أو بعلان الذي يدعو إلى طمس الهوية الإسلامية وإنا لله وإنا إليه الراجعون وأخيرا أقول نحن نمر بمرحلة عصيبة جدا لم يكن أحد يحلم أن مصر ستمر بها لم يكن أحد يظلم أن مصر ستمر بمحنة كهذا فواجبنا الآن أن نتكاتف وأن ننسى ما بيننا من شجار أو من خلافات ليس هذا وقت خلاف بين عائلة وأخرى ليس هذا وقت خلاف بين بلد وآخر أو بين شخص وآخر إنما هذا الوقت وقت تلاحم وقت صف واحد لأن الأحداث لم تنتهي نحن لا ندري فربما يحصل انفلات أمني آخر فيجب علينا أن نكون على حضر وأن نكون على وعي ويجب على الشباب الشباب أنا أتأثر حينما أرى رجلا كبيرا يقف في الشارع ليحمي بيته وإن الشباب أنتم أيها الشباب سواعد هذه الأمة وأجبكم أن تحموا بلادكم وأن تحموا آباعكم ونساءكم وأن يكون بينكم تلاحظ لكن هناك بعض المراحزات الظاهرة الغريبة حينما ترى في اللجان الشعبية بعض الناس شاهر السلاح دايما يعني ماسك دايما السيك في ايده كده وماسكه في ايده ظاهره كده واللي ماسك طبانجة في ايده كده طب انت ظاهرها ليه؟ لا تروع الناس لكن خليها معاك لوقتي ما تعزها انت وقت بالليل لا بلطاجية لقيت حرامية طلع السلاح ويديهم على دماغتهم هذا واجبك لكن تشهر السلاح تعدي امرأة تترعب او يعدي طفل صغير يوعب من هذا المنظر من منظر تجمع الشباب يرفعون السلاح هذا هو اولا ثانيا لا يجوه ان يهرج شاب مع اخر بسلاح مفيش تهريك بسيف اتنين وعثين يهربوا بسنجة وسيف من رفع علينا حديدة فليس منا كلام النبي محمد حتى لو بالهضار لا يجوه لا يجوه ينبغي أن نتخلق بهذه الأخلاق العظيمة لأن هذا دورنا في هذه الأيام فهذا واجبنا أن نحن بلادنا وأن نحمي ممتلكاتنا ثم إياكم والسأر السأر الطار واحد دخل اسمه قبل كده الظبط ضربه ألمين يقول لك بس الحكومة وقعتنا هروحا سكوا وقتله فمن عثى وأصلح فأجره على الله يا شباب يا ناس اتقوا الله نعم اتقوا الله لا نغبر بمن غدر بنا ولا نظلم من ظلمنا بل نعلم الدنيا حقيقة أخلاقنا لا تقدم على هذا يا شباب ولا تقدم على هذا يا رجال ثم عايزين نحضر الإشاعات الباطلة الإشاعات بعض الإخوة فأوسيم اتصل بيه وقال لي أول ما الموضوع ده حصل طلع شوية ناس يقولوا للناس ده البلطغية جايين لكم من البراجيل البلد اللي جنبكم جايين يضربوكم فيطبع الناس وطلعت الإشاعة لكن البلطغية جايين لكم من أوسيم يضربوكم ما زي الإشاعات لكي يقع الناس في بعضهم البعض ليس هذا وقت فترة وانا أسكن في منطقة المطار جايب نفس الإشاع ان جايين من البراجيل يضربوكم كل هذا في وقت واحد فلا تسمع إلى هذه الإشاعات صحيح كن على, حذر كن على حذر ولكن لا تسمع لمثل هذه الإشاعات ولا نريد أن يوقع الشيطان بيننا وبين بعضنا نتأسف حينما يبلغني أن بعض العائلات تستغل الفرصة ويضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا اتقوا الله أيها الناس إن كان الأمن قد غاب والحكومة قد غابت فإن الله لا يغيب ولا يغفل ولا ينات فالله يرى ويسمع وسيحاسب الكل ونرجو من الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء القريب لمن اجاب القريب لمن دعا ومجيب من دعاه نسال الله عز وجل ان يؤمننا في أوطاننا, في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم ارفع السوء عن بلادنا يا رب ارفع السوء عن بلادنا اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين وعليك بالظالمين يا رب انتقم من كل ظالم اللهم انتقم من كل ظالم اللهم اجعلهم ايه وعبره لمن يعتبر اللهم ائن فيهم كما اريتنا في عاد وثمود اللهم ائن فيهم كما اريتنا في عاد وثمود اللهم ولي علينا خيارنا يا رب ولي علينا خيارنا يا رب وللي علينا من يصلح بلادنا رب وللي علينا من يصلح بلادنا نعوذ بك من مكر ماكرين نعوذ بك من خيانه الخائنين نعوذ بك من كيد المنافقين نعوذ من كيد المنافقين اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين يا رب ارفع الغمه عن الامه يا رب عن الامه يا رب عن الامه اللهم ارفع الغمه عن الامه اللهم ارفع, ارفع الغلاء عن بلادنا ارفع الغلاء عن بلادنا وارفع الوباء عن بلادنا, عن بلادنا اللهم ارزقنا التقى والغنى والصلاح والاصلاح, والاصلاح اللهم ارضقنا التقى والغنى والصلاح والإصلاح وولي على أمتنا من يصلحها يا رب العالمين يا ربي عافي كل مريض مسلم يا ربي عافي كل مبتلى مسلم يا ربي عافي كل مبتلى مسلم وعافي كل مريض مسلم يا رب ارحم موتى المسلمين اجمعين اللهم المسلمين اجمعين يا ربي عاملهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واقم الصحيح.